o okay. وَكَ ذَكَ ح ق جَل مَنْطُ بِكَ عَلَذينَ كَ صَأَ النَّهُم أص 126. ويحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 127. ربنا وسعت كل شيء لحمة وعلما وَبِالَّذِينَ نَسَوْا وَدَفَعُوا سَبِيلَ وَفِي الَّذِينَ 111. وردنا وأدخلهم جنات عجل من التي وعدتهم ومن صلح من ريم السيئات أمل تلقي السيئات يوم فقد رحمته الرحمن وذالكه هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لما قتلوا اكثر مما قتلكم 117. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 118. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 129. واخترفنا بذنوبنا الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل Mae'n 117. لمن الملك اليوم 118. لله الواحد الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان shall be Love اشتركوا في القناة 124. أفقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن Oh قَوْمَ أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الواهب الناصم ông có làm 118. وما كنت Amen. Well, and um. وقال الذين في النار لقوز نفس جاءنا مذعور بفم يغضب ولهم اللعنة ولهم سور سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي تستعذ بالله 117. الله ربكم فتبارك الله رب من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً co ألم <تصفيق> تروي يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون should sure. sure. sure. وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الْمَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَا سَمِعَ بَل اِنَّ وعد الله حَق قُمْ فَإِنَّ مَا نُرِيَ نَّكَذِبَ بَل لَّذِي نَعِدُكُم أَوْ وَأَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ رَسُولًا مِنْ قِبَلِ كَمِنُ مَنْ كُنْ صَنَعَ عَنِيكَ آمِن Oh ورسلهم بالبينات فرحون سنة الله التي قد خلف في عباده وخسره نالك